بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمه ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون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 ولا تطع كل حلف ماهم ماز ما شاءن بنميم من ناعل الخير معتد افيب وتن بعد ذلك زنيم Εν κανένα μέλο δεν είναι. Ει بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا σύγχρονη σύγχρονη σύγχρονη σύγχρονη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 ان وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادر فلما راوها قالوا إن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 فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبذلنا خيرا منها كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم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 ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون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 فاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومِ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومِ